أسير بمعبد ذي اتجاه واحد ألف في صورة مواصلة السير إلى الأمام ب في صورة الإنعطاف إلى اليمين جيم لا أسير بمعبد ذي اتجاه واحد أعيد أسير بمعبد ذي اتجاه واحد ألف